إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومسيئات عملنا ما هو ما يهديه الله فلا مضل له وما يضل الفلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله توقفنا عند الانشاء الطلبي وخائذنا منه الأمر والأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء وإن إن هناك صياغ للأمر صياغ الأمر أربعة فعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر وإسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر فعل امر افعل أقيم الصلاة مضارع مقرون بلام الأمر ليوفوا نظرهم لينفق ذو ساعة من ساعته فعل الأمر أو اسم فعل الأمر عليكم أنفسكم مصدر عمل عمل فعل الأمر بالوالدين إحساناً يبني عند الأمر هو طلب حصول الفعل على وجه الاستعلاء عشان يقول لي استخرج أمر يبقى أنا لازم يكون عارف إيه صيغ الأمر الأمر اللي هي أربع صيغ الصيغة الأولى هي فعل الأمر اثنين المضارع المقرون بلام الأمر اسم فعل الامر المصدر النائب عن فاعل الامر فيقول لي اذكر صياغ الامر مع التمثيل اكون ايه عارف صيغ الامر فعل الامر مضارع مقرون بلام الامر اسم فعل الامر المصدر النائب عن فاعل الامر طبعا هناك معاني مجازيه للامر ومعاني مجازيه للنهي فلو الامر نازل من فوق لتحت يبقى ده حقيقي امر حقيقي يعني أما الله عز وجل يقول أقِم الصلاة يا أيها الذين امنوا اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الأمر ده أمر حقيقي ولا مجازي؟ أمر حقيقي حقيقي ليه؟ لأنه جاي منين؟ من فوق لتحت. طيب أما واحد يقول لزميله، اسقني سقني ماءً هذا ما أمر بس هل ده أمر حقيقي؟ لا ده أمر مجازي غرضه الالتماس هم يبقوا اتنين زي بعض يبقى التماس طيب مني لربنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ده اسمه ايه دعاء يبقى من فوق لتحت أمر حقيقي من تحت الفوق أمر مجازي غرضه من تحت الفوق دعاء من اتنين زي بعض التماس يعني مثلا قال الله عز وجل وليوفوا نظرهم وليطوفوا بالبيت العتيق فين الامر ليوفوا وليطوفوا طب ايه الصيغه الموجوده المضارع المقرون بلام الامر قال تعالى عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم يبقى عليكم ده اسم إيه؟ اسمه ايه اسمه إيه اسم فاعل امر وبالوالدين احسانا ده اسمه ايه احسانا مصدر ناب عن فعل الامر قف نبك من ذكر حبيب ومنزلي بثقه اللوى بين الدخول بين الدخول قفة نبك فين الامر قفا طيب الغرض منه ليه ده التماس ليه لان اتنين زي بعض الشاعر دايما كانوا بياخدوا مع بعض اتنين في الاصفار يحدذوهم قفا نبك فده غرض البلاغ الايه الالتماس طيب الا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح وما الاصباح منك بامثالي فين الامر الأنجلي. انجلي بفعل ايه امر طيب هو يسمع كلامي الليل هيسمع كلامي وطوعني يا ليل طول شوي ده ايه امر مجازي غرضه التمني غرضه ايه التمني طيب قال الله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر كلوا واشربوا امر غرضه ايه الاباحه مباح لنا ياكلوا مباح لنا اشرب كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر تزوج هند او اختها تخير اختار ماشي استغفر لهم او لا تستغفر لهم تخير انت تستغفر لهم لا تستغفر الاثنين زي بعض ماشي طيب قال الله تعالى خطابا ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوه غرضه ايه دم بجنبين ده طيب يبدأ إيه ما فيش فيش كلا؟ يا يحيى خذ الكتابه بقوة يبدأ إيه طيب واخفت جناحك إن منحت إمارة وارغب بنفسك عن رضي إلا الذاتي واخفت جناحك إن منحت إمارة ده إيه نصح فطبعا السياق اللي بيبين دع من أعمال السر ما لا يصلح لك في العلانية. دع من أعمال السر، دع من أعمال السر، أنا بقول لك هو دع من أعمال السر ما لا يصلح لك في العلانية. فين الأمر؟ فين الغلط النص؟ فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنبا مرة ومجانبه. فعش واحدا او صل اخاك لامر غرضه غرضه عش واحدا او صل اخاك تخييل عش واحدا او صل اخاك قل تمتعوا فان مصيركم الى النار لم ننده من الله تهديد خلاص اخل جودي اعطي الناس ما انت مالك ولا تعطين الناس ما انت قائل يدين اللي تملكها ما ديش انت بتقوله اخل جودي اعطي الناس ما انت مالك فين الأمر اعطي الناس اعطي الناس يا ولد غضوا ايه اخل جود اعطي الناس من تحته دعاء يقول قطري بن الفجاء فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع فصبرا ده ايه من اللي بيامره أعلى منه ولا زيه لا أعلى منه فصبرا في مجال الموت صبرا فده أمر غرض البلاغي ده معنى حقيقي من معاني الأمر طيب يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي فين الأمر هنا تكلمي. تكلمي ماشي طيب هي دار تكلم هي بدأ أمر غرضه الايه؟ التمني طيب بين صيغه الأمر يا بني زاحم العلماء بركبتيك وانصت اليهم باذنيك فان القلب يحيى بنور العلم كما تحيا الارض الميته بمطر السماء يا بني زاحم العلماء وانصت فين الاوامر زاحم العلماء وانصت يبقى انا بقول له ايه الاب بيقول لابنه بيبقى ايه ينصحه بيبقى إيه بينصحه خلاص يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا فانفذوا انفذوا ده فعل ايه هم يقدروا ينفذوا يبقى اسمه ايه تعكيد تعجيز اسمه ايه تعجيز خلاص وعش اما قرين اخ وفي امين الغيب او عش او عش الواجد الواحدي عش اختار لك لا تعيش اخ طيب كويس يبقى يا جماعه ايه اللي بيبين لي الغرض السياق اللي بيبين لي الغرض السياق طيب عندي بعد كده النهي وين نهي النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء ليس للنهي إلا صيغة واحدة وهي لا زائد الفعل المضارع لأن هي زائد الفعل المضارع قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن طبعاً ده نهي من الله عز وجل إن إحنا نقرب من إيه؟ من مال اليتيم يبقى فين اسلوب النهي؟ لا تقربوا فين الأداة؟ لا والفعل المضارع طيب في من نزلت هذه الآية ولا يقتلوا أولو الفضل منكم والسعة اي يؤتوا أولي القربى نزلت سيدنا أبو بكر في شأن مين؟ مصطح ابن أثاثة لا يقتلوا لا يأتلي يعني لا يحلف ماشي السعى هم الغنى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ماشي ولا تجلس إلى أهل الدناية فإن خلائق السفهاء تعدي يبقى فين النهي ولا تجلس لا والفعل الايه المضارع اذا يا في كم صيغه صيغه واحده لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم ماشي لا تشتري العبد الا والعصا معه ان العبيد لانجاس مناكيد ماشي يبقى دلوقتي النهي هو يا جماعة النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. للنهي كم صيغة؟ صيغة واحدة صيغة ايه؟ واحدة طيب الصيغة الواحدة اللي والفعل الفعل الإيه؟ المضارع كل المعاني في النهي حقيقية؟ لا قد يخرج تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي الى معاني اخرى تستفاد من السياق وقراء الأحوال ف منه الدعاء الايه؟ الدعاء ومنه الالتماس والتمني والإرشاد والتوبيخ والتيئيس والتهديد والتحقير كل زي مين؟ زي الأمر بالضبط كل زي الأمر ماشي؟ طيب لا يعد منك حمى الإسلام من ملك أقمت قلته من بعد تأويدي طيب هنا في نهي يقصد بالنهي إيه ها. لا يعد منك حمى الإسلام من ملك أقمت لا يعدمنك هذا الغرض ايه ده الدعاء لمين لي للخليفه خلاص طيب فلا تبلغاه ما اقول فانه شجاع متى يذكر له الطعن يشتقي فلا تبلغاه ما اقول فانه من اللي بيتكلم؟ أبو الطيب متنبي بيكلم مين؟ لا بيكلم اصحابه بقى فلا وهو بيكلم هم بيقول له ما تبلغوش الخليفة فلا تبلغاه ما أقول مش عايزهم يقولوله يقول له, له لأنه شجاع هي انتقم فأنا بيقول لك ما تقولوش يبدأ اسمه إيه؟ التماس ماشي؟ طيب ولا تجلس ولا تجلس إلى أهل الدناية بل المقصد منه ايه النصح والارشاد طيب لا تنهى عن خلق وتأتي مثله اللي قالد من أبو الأسود الدؤلي أبو الأسود الدؤلي قال هذا البيت لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم يبقى ده نهي فين الاداه فين صيغه النهي هنا لا والمضارع لا تنهى ما الغرض التوبيخ الايه التوبيخ طيب لا تشتري العبد الا والعصاطه معه لا تشتري العبد الا والعصاطه معه انا بكده لا ده أنا هنا بحقر من شأن من العبد العبد ده ما ينشرش إلا إيه خلاص طيب لو أنت قلت الواحد قال لي منك لا تمتثل أمري لا تمتثل أمري يعني بتعمل شو لن أقول لك يبقى انا بعمل ايه بهددك ماشي لا تعرضن لجعفر متشبها لا تعرضن لجعفر متشبه انت ما تعرفش تشبهه لا تعرض تعرض نفسك له يبدأ اسمه يا جماعه ده تئيس تئيس يبقى أنا عندي خدنا الامر طلب الحصول وخدنا الناهي طلب الكف خدنا الامر لاربع صياغ فعل الامر مضارع مقرون بلام الامر واسم فعل الامر وايه كمان والمصدر النبي عم فعل الأمر المعاني الحقيقية للأمر اللي جايه مفول تحت غير كده اسمها معاني مجازية لا حصر لها وتفهم منين من سياق الكلام كذلك النهي طلب الكف اللي كم صيغة صيغة واحدة اللي هي لا النهي زاد المضارع معنى حقيقي لا تقربوا مال اليتيم من فوق لتعت نهي حقيقي طلب الكف اما المعاني المجازيه للنهي ليس لها حصر وانما تفهم من السياق واللي انا قلته في الامر اقوله في النهي خلاص طيب صيغه الامر عايز صيغه النهي و... وتقول لي المعنى المراد الخنساء تقول عيني جودة ولا تجمدة ألا تبكيان لصخر الندى يبقى تكلم مين تكلم عينها طب عينها تستقبل كلام يبقى تمن يبقى عيني جودة ولا تجمدة ألا تبكيان لصخر الندى طيب بنقول الواحد لا تطلب المجد إن المجد سلمه صعب وعش مستريح ناعم البالي لا تطلب المجد لا تطلب المجد إن المجد سلمه إيه صعب يعني مش مش سكتك أنت لا وإذا كده تقيس ليه تحقير انت أنت مش سكت الموضوع لا تطلب المجد ماشي ولا تثقل جيدي بمنة جاهل أروح بها مثل الحمام متوّقة يعني إيه ما تخليش رأب تفهمه منا الواحد إيه جاهل في الرحلة وجيء أيوة اللي عملت لك عملت لك لا تثقل جيدي بمنة جاهل فين النهي لا تثقل طيب الغرض لا انا بكلم حد التماس الايه التماس طيب قال الله عز وجل ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ده ايه نهي ده ايه نهي معناه حقيقي شرشن كريتيك كان لدرس تفسير في الحرم النبوي وبدا بهذه الايه في صورة العرف، ولا تفسده في الأرض بعد إصلاحها، جل سيبكي من المغرب للعشاء. بعض الناس لما يشوفوا حد بيبكي، بيستغرب، صح؟ صار الأمر مستغرب ليه؟ لجفاء القلوب وقسوة العين. فانت لما تشوف واحد إيه بيبكي، منش ما مشتقت يشوف؟ عشان انت ايه نسيت القصه دي يعني الإنسان يتفتكر كده مثلا اخر مره بكى من خشيه الله امته اخر مره ذكر الله خاليا ففضت عينه بالدمع إمتى كل الكلام ده خلاص بقى ما عادش حد بايه فانا بشوف حد بيبكي بتستغرب هذا الايه هذا الكلام في ناس عندهم رقه ولا تحلفن على صدق ولا كذب فما يفيدك إلا المأثم الحليفي صح متحلفش على صدق ولا كذب فما يفيدك إلا الإيه المأثم لا تحلف الناب انصحك خلاص قال الله عز وجل ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ده إيه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم من لو قلت لك لا يسخر قوم من قوم ما هي بحقيقي؟ ما لو قلت لك ما تسخرش من حد. هي وماشي؟ ممكن يستخدم في غير كده؟ يعني هو يمشي توبيخ صح؟ طيب لا تعتذر اليوم فما ده امر جاي من عند ربنا ناهي جاي من عند ربنا يبقى ناهي حقيقي اما لو اعتذروا من اللي هجره مش هجره حاج يبقى ده اسمه ايه لا التعجز والتيقص قريب من بعض ماشي طيب اما اقول لا يسخر قول واحد سخر من واحد يبقى ربنا بيوبخهم على فعل مثل هذا الايه الصانية طيب بعض الناس يظن دائما ان الدموع دليل الصدق صح طيب هل الدموع دليل الصدق ها الدليل وجاوبهم عشان يبكوا. أكبر دليل إن دموع مش دليل الصدق إن الواحد يبقى يتلي القتيل ومش بجنسته رموا في البير وراحوا بالليل يتقيبكم وجاءوا وداهم عشان يقبكم لما كان النهي فيما يتلي الإرشاد لأنا أقوله دلوقتي لا يخضعنك من عدو دمعه ليه دا كان إرشاد؟ ليه لان انا عايز انصحك ليه كان ارشاد ليه لان انا لا اريد الا نصحك خلاص طيب لا تمطري ايتها السماء تمني ليه لان انا بخاطب ملى ملى ما يعقل ماشي والناهي اذا كان لا يعقل كان القصد منه التمني لا تقلع عن عنادك تقول ده كلام ده لك ايه تقوله لمن هو دونك لا تقلع عن عنادك الله يبارك فيه بقول اللي قال لي مني ما ت... لا تقلع عن عنادك اللي في دماغك اعمله اعلم في خيلك الكون طيب لا تجهد نفسك فيما تعب فيه الكرام الله يكرمك بقول له ايه لا تجهد نفسك فيما تعب فيه الكرام اللي الكبار تعبوا فيهم معرفوش يعملوه انت مش هتجيبه يبقى انا بعمل فيك ايه بقول لك خليك مكان انت حقير ارعد وأبرق يا سخيف خلاص طيب عايز صيغه النهي هنا لا تطلبن كريما بعد رؤيته ان الكرام بأسخاهم يدا ختموا لا تحسب المجد تمرا انت اكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر فين النهي هنا يا جماعه في البيت الاولاني لا تطلبن كريما طيب الغرض منه التئيس طيب لا تحسب المجد تمرا أن تأكله لا تحسب المجد تمرا أن تأكله باب بخك مش كده طيب أقول لك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ده ماله ده ده نهي ايه ناهي حقيقه ولا تشك الى خلق فتشمته شكوى الجريح الى الغربان والرقم ده المتنبي اللي بيقول ماشي بيقول ايه لا ايه لا تطلب المجد لا تشك وانا بنصحك ولا تطلب المجدة واقنع بمطلب المجدة صعب لا تطلب المجدة واقنع فمطلوب المجدة صعبو صحيح ماشي يبدأ جماعة إيه ده الأمر والإيه والنحل يبقى إحنا فضلنا الإيه الاستفهام والتمني شوف كده بس عشان يعني إيه ما قولوا مرتين مني <متحدث> والنداء. <متحدث> يعني المتبقى مولانا مرتين مرتين مرتين مرتين احنا نلغيانا لا ما هم بيقولوا لا ما يخلص لا بيقولوا لا ما يخلص ممكن ما يخلص طيب ان شاء الله خلنا المرة القديمة ان شاء الله هناخد الاستفهام واللي بعدها ناخد التمني والنداء ويبقى احنا من اللي معاك كتاب بقى من صفحة 373 بقى إيه. من تلتمية تنين وسبعين لحد ربعمية سبعة واربعين دول بقية يعني ايه مش نقدهم ما شاقنا ما انتم اللي بتقوله انا بنافز الأوامر ما شاقنا قولوا قولي هذا واستغفر الله و... الله لي ولكم والسلام عليكم والسلام هاي رجل امتحاني من دولي انفصلت